أحمد الله رب العالمين وصله وصله على نبينا محمد خاتم النبيين وإيمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهي الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الفهم في كتابه والعمل به ظاهرا وباطلا إنه على كل شيء قدير انتهينا فيما سبق فلا قل الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تنهى عليهم أيت يتراجعا إن بلنا أن يعينا حجده الله وتنكح حجده الله يبينها لقوم يعلمون. بقول الله سبب وتعالى وتعال فإن طلقها أي طلق الزوجة بعد الطلاقتين السابقتين لأن لأن قولها الطلاق مرة ثانية إلى آخره عطف عليه فإن طلقها أي المرة الثالثة فلا تحل له أي المطلقها من بعد, أي بعد هذه الطوقة حتى تنتح زوجا غيره أي حتى يطرأها زوج غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجع أي أن يرجع بعضهما إلى بعض بشرط إن ظلنا أن يقينا حدود الله يعني أنظم أنهما إلى عاداء المكاح بعد الطلاق الثلاث وتزوجها برجل آخر أن يقيم حدود الله بينهما فتقوم هي بما يجب للزوج ويقوم هو بما يجب للزوجة فحين يدلعث معلمهم أما إذا رم أن الحالة لا تقوم وأنها سترجع إلى ما سبق فإن, ظاهر فان ظاهر كريمة أنه أن عليهم قال وثلك عدد الله يبينها لقوم يعلمون أي تلك سبائع الله عز وجل يبينها لدول العين حتى يفهموها ويعمل بها في هذه الآثة نفراد الأحكام أن يضغل إذا طلق زوجته القلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنشح زوجه معي رحم فإذا طلق مرسا ثم راجع ثم مرسا ثم راجع ثم مرة، فهذه هي الثالثة، ولا تحل له بعد هذا حتى تنكح زوجا غيره، وقوله حتى تنكح زوجا حتى يقطعها زوج، واسم المكاح لا يطلق على الوط الا في هذه الآت التي هذه التي هذه الآت السرية، وإلنا. أطلق على الوقت بقوله حتى فيكح زوجاً المكاح سابقاً على هذا على هذا على هذا الوقت من فوائدها أن الرجل إذا طلق المرأة طلق ثالثة فإنها لا له حتى يتزوجها زوج آخر ثم يطاعها ويطلقها. فإن قال قائل إذا تلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بسلمات المتعاقبات في المجلس أو بسلمات المتعاقبات في مجالس فما الحكم قلنا لابد أن نعرف الأمثلة قبل الأول إذا طلقها في بصم واحد فقال أنت طالق ثلاثا الثاني إذا قال طالق وفي نفس المجلس قال أنت طالق أنت طالق الثالثة إذا قال أنت طالق ثم تركها بعد سوء أصبعي ثم قال أنت طالق قبل أن يراجع فهل, فهل تعتبر ثانية طلقة جديدة أو لا في هذا في الأفضل من العلماء منهم من قال إن هذه الصور كلها تعتبر ثلاثة طلقات وتبين بها المرأة فلا له أي للزوج المطلق على هذا الوجه حتى تنتحى زوجا غيره وهذا هو الذي عليه عامس وعلي العلم ومنه علم من قال إن تلقها ثلاثا بسرم واحد فهي طلقة واحدة وإن تفرقت الكلمات فهي بحسب الطلقات ومنه من قال إذا تلقها ثلاثا بدون أن يحصل مراجعة أو عدد مساح جديد فإنها تعتبر. فإنها تعتبر واحد على كل حال، وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام بن تنيا رحمه الله، وهذا المثل كما قلنا سابقاً، ترجع إلى ما يفتيه العلماء وحسب البلدان وحسب الأزمان، ومن فائض ذات الكلمة أنها. يعني يطلق ثلاثا لا تحلي الزوج الأول حتى تزوج آخر فعقد صحيح تدعوه اشتراق أن يكون عقد صحيحا قوله زوجا لأنه لا يستق على العاقد أن يكون زيجا إلا إذا كان العقد صحيحا وبناء على ذلك لو تزوجها الزوج الثاني بنية تحليل الأول وليس نكاح رغبة فإنها لا تحل للأول ولا تحل للثاني أيضا لأن نكاح التحليل نكاح باطل إذ أن الزوجة الثاني لم يريد أن تكون هذه المرأة زوجا له وإنما أراد أن تكون زوجة للأول ليجامعها ويتلقها فالنكاح يراجل البقاء والدوام كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتفتنوا إليها وجعل بينكم موبة ورحمة ومن ثم قال بعض ورهين إنه لا يحل لذلك أن يتزوّد لذلك للغريب أن يتزوّد كمية الطلاق لأن هذا خلاف المقصود الشرعي في المكاح إذ أن المقصود السرعي في المكاح أن تكون الزوجة ستنا لزوجها وأن يكون المكاح مستدينا كما أن الرجل لو تزوج امرأة وحدد نكاحا لمدة معينة فإنه لا يصح النكاح وهو ما يسمى بالنكاح المتع وهذا يعني نكاح المتع المحرم في السنة وإجماع أهل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدينا الحديث الصحيح حديث سبرة النعمة الجهاني أن المتأحرام إلى يوم وأن نشير إلى قولنا من تزوج بنية الطلاق وهذا فيما إذا تزوج الغريب انرأه ليحسن فرجه وهو قد ارترب عن رطنه بغرغ صحيح إن تجاره وإن علمه وإن ذلك وخاف من أنه العجوضة فتزوج مرعاه وليته أن يطلقها إذا غادر هذا فهذا مختلف فيه العلماء قديما وحديثا لكن استخدمه بعض الصفحاء الذين ليس يستعاندهم خوف من الله ولا سلامهم هم إلا إشفاعوا رغباتهم في بطونهم وفروجهم استغل هذا فصار بعضهم يذهب إلى بلاد أخرى من أجل أن يتزوج منه الطلاق، ليس له غرض طلاق، ولا يجد سجائر، ولا طلب علم، لكن يذهب من أجل أن يتزوج. وقد حدثنا بعض الناس عن هذا حديث مزعج، مرعب، حتى أن واحد منهم ربما يتزوج عدة نساء في صفة واحدة، يتزوج هذه مثلاً إذا أخذ معه أسبوعاً طلقة. ثم إذا انت... ثم إن كانت فيه الرابعة انتظر حتى فيه جدوى ثم تزوج أخرى وإن كانت فيه ثانية أو الأولى فزوج في الحال وصاروا يتلاعبون في النكاح فصارت عنه هزين والعياذ بالله ونحن نقول لهؤلاء إن عملكم هذا لا لا ينطبق على الخلاف المعروف لأن الخلاف المعروف إنما هو في رجل ذهب إلى خارج بلده لغرب الصحيح سرع ثم خاف عنة العذاب فتزود بنية الطلاق وأما أنت فقد ذهبت إلى إلى النكاح بنية الطلاق وهذا ليس موضع خلاف بل أظنه موضع اجتماع بين العلماء أنه لا يجوز فليحضر هؤلاء من تعدي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى يمل بالظالم حتى إذا أخذه للمفلت وتلا قوله وتلا صلى الله عليه وسلم حين تكلم هذا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نسأل الله لنا ولأخواننا الاستقامة والثبات على الحق إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته